لا يجدون وليا وَلَا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا َّ سَدَتَنَ وَكُبَر أَنا فَأَضَلونَ السَّبلَ رَبنَ آتِهِم غِعفَنِ مِنَ العذاَابِ وَالعَنهُم لَعنَن كَباق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 لِيَغْفِرَ اللَّهُ لِلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا